قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم لا صلواتهم يحافظون ولا هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون قد خلقنا الإنسان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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادر فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى فالفلك تحملون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 وَمَا وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى واخاه أرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولن قد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن وَيَمَا مَوْءُ أُمَّهُ آيَةٌ وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينفق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامل حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت عياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مست يكبرين به سامر عن أَفَلَمْ أفلم يتدبر قولا جاءهما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يَعْرِفُوا رسولهم فَهُمْ له مؤكرون أم يقولون به جنة بَلْ جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق وإنك لا وإن لا يؤمن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 قُل ربي إما إِنَّمَا ما مَا يُعَادُونَ رَبِّ فَلَا في فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وإنا على عَلَى أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا صَعَّبَ لَنَا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السِّيَادَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَّعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ومن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 إنه كان فريق من بادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون